قف هنا أنت لدينا متهم أنت من أخطر من سارت به فينا قدم أنت أقصى من طواغيت الأمم أنت كالطاعون يسري في خلايا الجسم كالأحجار في دار إرم قف هنا أنت لدينا متهم أنت منسوب إلى فرعون منقوش على باب الهرم أنت من أخطر من يشقى به العرب وتخشاه العجم أنت في أوردة العصر سقم أنت جرح النازف أنت ألم كفكنا أنت لدينا متهم أنت لا يرويك ماء إنما يرويك دم أنت للإرهاب قرطاس وحبر وقلم أنت مطوع فلا أهل ولا خال وعم أنت في تركيبة العصر نشاز وسقم ووجود كالعدم أنت في إشراقة العصر انثيالات ظلم كف هنا أنت لدينا متهم أنت في العين قذات أنت في الأذن صمم أنت سد في طريق العولمة أنت ما صافحت ولا عانقت باراك ولا باركت تلك الهيلمة أنت لم تمدح يهود الدونمة أنت لم تخدع بأضواء بريق الأوسمة أنت لما شاهدت عيناك مونيكا تعودت برب الكون منها وسمعنا لك بعض الدمدمة أنت لم تبكي على الليدي ديانة حينما حطمها العشق وأعطاها فتلعر بدمة قف هنا أنت لدينا متهم. أنت ما قبلت كف الأرملة أنت ما دشنت بدء المهزلة أنت ما باركت تلك الهرولة أنت ما زلت تصلي وتصوم وعلى زورك تسبيحك في الليل تعوم وإذا ما صافح الليل يد الفجر تقوم أنت ما زلت تثير البلبلة تف أنت لدينا متهم أنت ما زلت ترى في الغرب إلحادا وميدانا جرائر أنت يا هذا أصولي مغامر أنت ما زلت ترى أن الزنا والخمر رجس وكبائر لم تزل تدعو إلى التكوى وإخلاص الضمائر لم تزل تدعو إلى صف السرائر أنت لا تمشي على الأرض ولكنك طائر أنت في ميزاننا بالرغم من وعيك تائر كف هنا أنت لدينا متهم ويحكم أسكت وقف مثل الصنم امنحوني فرصة يا قوم كي أدفع عن نفسك تهم فأنا يا قوم لم أسمع بما قلتم ولم وأنا يا قوم أسكت أيها الوغد وقف مثل الصنم أنا والله بريء دعك من هذا وقف مثل الصنم عندنا ألف دليل وبها القاضي حكم قف هنا أنت لدينا متهم أنت لم تترك صلاة الفجر يوما قل نعم أنت لم تهجر كتاب الله يوما أنت تدعو الناس للإسلام قل أيضا نعم أنت قدمت إعانات إلى الأفغان يوما وإعانات لكشميرة وداغستانة والشيشان قل أيضا نعم أنت ما زلت ترى الطفل الفلسطيني مظلوما فقل أيضا نعم أنت لم ترفع على ذلك أطباقا ولم تنظر إلى أفلامه اليودة ولم تسمع تقارير الأمم قف هنا أنت لدينا متهم أنت ما زلت ترى في المسجد الأقصى امتداداً للحرم وترى دولة صهيون مثال الغدر في عرف القيم أنت ما زلت ترى أنك قوام على المرأة قل أيضاً نعم إك هنا أنت لدينا متهم إننا نملك آلاف الشواهد أو ما تسعى إلى نشر الهدى في الأرض؟ تعمير المساجد أوما تسعى إلى كسب المحامد أوما تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أو تسعى إلى إصلاح فاسد أوما تدعو إلى حشمة ليلى وإلى حسن المقاصد قل نعم هذا صحيح لا تعاند أي نعم هذا صحيح ليس فيما تثبت الدعوى لكم أمر قبيح أنا لا أدعو إلى غير المحامد امنحوني فرصة يا قوم حتى أشرح الأمر لكم والله شاهد أنا يا قوم محب للسلام أنا أدعو لحوار صادق يجلو عن الذهن القتام غير أني أعبد الله ولا أرضى بتحليل الحرام أنا لا أرضى بجعل النور وصفا للظلام أنا ما خططت يوما لانفجارات ولا استهدفت ترويع النيام صدقوني أنني لا أحمل الحقدة ولا أرضى بتزوير الكلام أنا إنسان مسالم غير أني أكره الجورة ولا أرضى بتشويه المعالم أنا لا أرضى بهدف العرض تمزيق المحالم أنا لا أعلن تأييدا لظالم أنا لا أفتح عقلي للأباطيني ولا أرضى بتعليق التمائم أنا لا يضحكني تهريج هائم أنا لا تطربني الحان سكران ولا أفتار واهم لست وغدا أيها القوم ولكني فتى يؤمن بالله ويدعو للمكارم أنا والله مسالم غير أني حينما أطعن في ديني أقاوم لست وقدا أيها القوم وما كنت ولن أنا لا أرضى بتقسيم الوطن أنا لا أرضى بتقبيح الحسن أنا لا أرضى بترحيل الملايين عن الأرض ولا هدم سكن أنا لم أحرق سراييف ولا حطمت كوسوفا ولا أحرقت عشا أو فلا أنا ما أتكلت قلب الأم أو أشعلت نيران الشجن أنا ما دورت أوراقا ولا أسقيت صبرا دمع شاتيلا ولا أحرفت بيت المقدس الغالي ولا أمرضت قلبي بالإحن أنا ما خبأت كف الغدري في أنفاق باريسة ولا أشعلت في الأرض الفتن خبروني بعد هذا أيها القوم من الوغد إذن خبروني بعد هذا أين آثار السقم خبروني من يكون المتهم أيها القوم اسمعوا مني حديث الوافقين نحن بالإسلام نمضي تحت ضوء الشمس والنور المبين نرشد الناس إلى الخير وندعوكم إلى روض اليقين لا ترانا كلصوص الليل نمشي خائفين نحن والطغيان ضداني فلا نامت عيون الكاذبين ديننا الإسلام دين الحق والخير وأمن الخائفين هو لا يرضى بتشريد المساكين وقتل الآمنين هو لا يرضى بإهدار دماء الهاربين وبتفجير بيوت الله تحطيم رؤوس الساجدين ديننا بوابة الإيمان والأمن وبستان اليقين إن يكن بعض الواهمين فعليهم وزر ما نالوا ولا نحمل ذنب المذلبين أيها الغرب استمع منا إلى رأي السداد ديننا الإسلام دين ينشر الخير وأسباب الرشاد ويصوغ السلم للناس وفاء وصفاء ووداد وإذا ما أفسد الباغون في الأرض دعانا не, не,